أ و ل س و ع ه ا ن ع ب د ه م إ ل ا ل ي ق ر ب و ن ا إ ل ى ا ل ل ه زلفا إ ن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إ ن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله أ ن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق ي ك و ر الليل ع ل ل ى ا ن ه ي ويكور ر النابلسي ه الليل و خ ر والقهر الشمس كل ج ر ي ل أ ج ل مسمن ل ه و العزيز ا ل غ ف ا ر خلقكم من ن ف س و ا ح د ة ثم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 ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم إ ل ى ربكم موجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضرا دعا ربه منيبا اليه ثم إ ذ ا خوله ن ع م ة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إ ن ك من أ ص ح ا ب النير أ م ن هو قانتنا ا ل ل ي ل س ا ج د ك ت و ق ا ئ م ا يحذر ا ل آ خ ر ة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 إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب قل إ ن ي امرت أ ن اعبد الله مخلصا له الدين و أ م ر ت ل أ ن ك و ن أ و ل المسلمين قل إ ن ي اخاف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 لهم من فوقهم ظلل من ا ل ن ي ر ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا ع ب ا د فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أ ن يعبدوها و أ ن ا ب و ا الى الله لهم البشر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 أ ل م تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما إ ن في ذلك لذكر ل أ و ل ي ل ا ل ب ا ب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 مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إ ل ى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون فمنظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إ ذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك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 「こんにちは」 إ ن ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاشفات ضره او ر ا د ن ي برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني ع ا م ل ف س و ف ت ع ل م من و ن ي ت ه ع ذ ا ب يخزيه ي و ح ل عليه ع ذ ا ب م ق ي م إنا أ ز ل ن ا ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب ل ل ن ا س ب ا ل ح ق ف م ن ا ه ت د ى ف ل ن ف س ه و م ا ء الله ع ي الحسنى ع ل ي ه م بوكيل الله ي ت و ف ل ا ن ف س حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و ي ر س ل ا ل أ خ ر ى إ ل ى أ ج ل مسمى إ ن في ذلك لايات لقوم يتفكرون أ م اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 شركه الهدى ت مَا كَسَبُوا ب وَحَاقَ م ش ا ك ه دعويه غير ربحيه ز ئ و ن ف إ ذات مَسَّ ن ا مضمون ر دَعَانَا ث إِذَا خ ّ ل ا ه ج ت م ة م ن ا قَالَ إ ن ع ا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 إلى ر ب ك م و أ س ل م و ا ل ه م ن ق ب ل س ي ا ت ك م ا ل ع ذ ا ب ثم ل ا ت ص ر و ن و ا ت ب ع و ا أ ح س ن ن ما أ ز ل إ ل ي ك م من ر ب ك م من قبل أن ي ا ت ك م ا ل ع ذ ا ب بغتة وأنتم ل ا ت ش ع ر و ن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 بَلِي فَكَذَّبْتَ بِهَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي و َ ا س ْْْ ت ت َََ ك ب ر و ََ ك ُ ن ت مِنَ ا ل ْ ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن َ و َ ي َ و ْ م َ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ فَرَى ة ِ ا ل َّ ذ ِ ي ن َََ ك ذ ب ُ و ا عَلَى الله َِّ وَجُوهُهُمْ مُسُودَّةَ أ َ ل َ ي ْ س َََ فِي ج ه ن ََ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ ّ م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 الخاسرون. قل فغير الله موسوعه ب د أ ي النابلسي ا لئن للعلوم ن ا ل ا س ل ا م ي ن بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره والاض جميعا, جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ف ت موسوعه ا ا ل لهم, لهم خ ز ن ت ه ا أ ل م ياتكم ر س ل منكم ي ت ل و ل ع ل ي ك م آ ي ا ت ربكم وينذرونكم ل ق ا ء ي و م ك م ه ذ ا قالوا بلى ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها ف ب ي س مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا حتى إ ذ ا ج ا ء ت ه وفتحه بوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض, وأورثنا الأرض نتبوا من الجنه حيث نشاء ف ن ع م أجر ا ل ع ا م ل ي ن وترى ا ل م ل ا ا ئ ك ة ح ف ي ن من ح و ل ا ل ع ر ش ي س ب ح و ن ب ح م د ربهم وقضي بينهم ب وقضي ا ل ح ق وقيل ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن